أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 117. وارزقنا وأنت خير الراجقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا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 وَإِنْ تَوْفِيرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَفِينُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَمْفَعُ الصَّادِقِ نَصِلُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير